آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنار وما أنزل الله من السماء من رزق وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ يُخْرِجُ المَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عليك بالحق فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ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 قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ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 المُبَوْغ بَينَ إ رَبكَ يَقُض بَنَهُم يَوْمًا القامَةِ في مَا كانوا فيِيه يَخْتَلِفون ثمَُّ جَعلنكَ على شَرعََةٍ مِنَ الأمْرِفَ التَّبِهَا وَلاَا تَتَّبِ أَهُوى الذيذنَ لا يعلَُ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اكْتُبُوا آبَاءَنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 أذَا كِتابونَ يَطِقُ عَلَيكُم بِالحََّّ إِا كُا نَسْتَسِ خُمَاكُ تُم تَعمللون فَأََّ الذينَ آممَنُوا عَعملِلُ الصَّالِحَاتِ فَيُد الْخِلُوم رَبُّم فِي رَرحْمَتِه ذَلِكَ وَالْفَوزُ الْمُبين. وَأَمَّا الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لَا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن